لا ي ر و ن ف ي ه الهدى شمسا و ش ر ك و د ا ي ة ع ل ي ه م ظلالها و ذ ل ل ت ق ط و ف ه ا تذليلا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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إ ذ ا ر أ ي ت ه م حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليا ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا وما تشاءون إ ل ا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما